بدرد كسيدسي حتى غدا عن طريق الوحي من بالحصى من رومي به بعد ببطنهما نبذ المسبح من جاءت تمشي على ساق بلا كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصطيق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونيلت جبارا منه لم يضم وللتمست غن الدارين من يدي إلا استلمت النذا من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم، وأحيت السنة الشهباء دعوته، حتى حكت غرة في الأعصر الدهم، بعارض جاد أو خلت البضاح بها، سيبا من اليم أو سيلا من العرم، دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم، فالدر يستاد حسنا وهو منتظم وليس ينغص قدرا غير منتظم فما تضابل آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم.